Taripu Kelly settari, faka l'il fera fi, taripu kelay satt tariqui, fa ولم نمخطاك وداني وحد السلا يا وضيق وحد السلا يا وضيق طريقك ليس الطريق فخل الفراق رفيقي ولم نمخطاك وداني وحد السلا يا نصحتك حتى عيت وجف من النصح-ريقي عاشقت سراب العطاشا وأحييت ليل العاشيقي نصحتك حتى عيت وجف من النصح-ريقي عاشقت سراب العطاشا وأحييت ليل العاشيقي فكيف أوافيك همي وهمك زيف بريقي وهمك زيف بريقي طريقك ليس الطريقي فخلي الفراق رفيقي ولملم طاك وتعني وحدث سلايا يا وطيقي وحدث لا سأذكر يومًا قطعنا معا كل عهد وثيق ومرت أكف هوانا بأستار بيت عتيق سأذكر يومًا قطعنا معا كل عهد وثيق ومرت أكف هوانا بأستار بيت عتيق ومن أجل جنات خلد وجدنا المناك الرحيقي وجدنا المناك الرحيقي وكَليسَ في <تصفيق> دخل <تخلي> المراق رفيقي <تصفيق> ولم لمطاك وداني <تصفيق> وحد سلا يا وضيق <تصفيق> وحد سلا يا وضيق <تصفيق> ستلقى الحقيقه يوما وتبعث زفرة حزن من القلب شهيق ستلقى الحقيقة يوماً وتبكي الوآمل حقيقي وتبعث زفرة حزن من القلب كانت شهيقي فإن عدت والعمر باقي فشطر الحياة الصديقي فشطر الحياة الصديقي